يا أيها الناس اتسقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتسقوا الله الذي ستساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتسقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهديه محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله جميع من النار إخواني الكرام هذه الأيام المباركة الحجة ورد فيها فضل عظيم من الله عز وجل فينبغي للإنسان أن يغتنمها وأن يكثر فيها من الأعمال الصالحة وأن يجتهد في التقرب إلى الله بالعمل الصالح في هذه الأيام الجبلة ما ورد فيها ما في صحب بخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما من ايام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الايام قال وللجهاد في سبيل الله قال وللجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء معنی الحديث ان العمل الصالح في هذه الايام من ذكر وصلاس وصيام ودعوة الى الله وقيام ليل وصيام النهار اذا كل هذه الاعمال ما من عمل يتقرب فيه الله لو افضل حسن الجهد في سبيل الله نعم وهذا فضل من الله عز وجل فعلى الإنسان أن يتقرر إلى الله بالعمل الصالح في هذه الأيام كيفما كان من صدقتي كما قلنا وصيام وقيام وذكر وقراءة ودعوة إلى آخرين نعم ومن جمله ما ورد في فضله ان الله سبحانه وتعالى اقصى بها في قوله سبحانه والفجر وليال عشر قال بعض العلماء المراد العشر هي عشر ذي وذكرها الحق سبحانه وتعالى وسمها ايام معلومات واذكروا الله في أيام معلومات قال بعض المفسرين ان المراد بالايام المعلومات هي عشر ذي ويكفي أن الله سبحانه وتعالى جعل الحج في هذه الأيام بهذه نعم ظهر فضلها وعظم الأجر فيها عند الله عز وجل ولذلك الحج فيها يقول رسوله ما من حج فلم يرفض ولم يرسق خرج من ذنوبه كيهو أولدس أمه يعني ممسوح الذنوب تماما وفي الحديث الصحيح أيضا يقول الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفدة حتى قالوا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الحج المبرور ما هو هو الحج الذي لا رفض فيه ولا فسوق ولا جدال هو الحج الذي رجع صاحبه بغير بغير ما ذهب به يعني كان ذهب بذنوب أثقال من الأوزار والمعاصي ورجع مغسولا ويعني مطهرا كاملة تطهير هذا الحج المبرور وهو في هذه الأيام هذا من فضل الله عز وجل هذه الأيام وأيضاً فيها في هذه الأيام يعني يوم يوم هو يعني من صامه من صامه غفر, غفر الذنوب سنتين. سنتين نعم وهو يوم عرفة يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده كما ورد في الحديث الصحيح إذن هذا مفضلي هذه الأيام وهذا اليوم عرفة فيه كمل الدين كمل الدين فالبتداء الإسلام وبتداء نزول القرآن كان في في, في في ليله القدر في ليله القدر واكتمام هذا الدين وكمال هذا الدين كان فيها في يوم في يوم عرفه كما اخبر بذلك سيدنا رسول الله صلى الله وكما قال الله عز وجل نعم اليوم اكملت لكم دينكم واسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هذه الايه نزلت في عرفة يوم الجمعه نعم هكذا ورد في الحديث الصحيح أيضا ان هذه الايام هي أيضا يعني فيها اليوم الأعظم الحج الأكبر, الحج الأكبر هو يوم الأضحى هذا هو في هذه من جبلة هذه الأيام وأيضا هي أيضا من, من الأشهر الحرم كما قال حق سبحانه وتعالى إن عدة شهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم منها أربعة سنحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة هذا الشهر هذا وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد هذه الأشهر الحرم يقول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة سنحرم ذلك الدين القيم فلا سضلموا فيهن أنفسكم ظلم النفس حرام في أشهر الحرم ولا ولكن يشتد حرمة في هذه الأيام لأن الأيام العظيمة وكما يقول العلماء المعصية يعني تتضخم بحسب المكان والزمان والشبط والزمان والزمان فالمعصية في رمضان هي أشد من المعصية في غير رمضان والمعصية في هذه الأيام في أشهر الحرم هي أشد منها في غير أشهر الحرم نع Pentazhiуп webs أستفيد وتعظيمها لأنها عظيمة عند الله عز وجل ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه كما يقول الحق سبحانه وتعالى ثم يا إخوان إذن هذه الأيام كما قلنا في درس سابق ينبغي اغتنامها بأعمال صالحة اولا بتوبة إلى الله ثم الاكثار من الذكر والاكثار من قراءة القرآن وقيام الليل في هذه الأيام والاكثار أيضا من العمل الخيرة من الصالح ومن جملتها الكرم ينبغي أن يكون كريما في هذه الايام في هذه الايام وثم ياتي ان شاء الله نستقبل يوم العيد يوم العيد وهو الحج الاكبر ويوم العيد اخواني عنده اداب عنده اداب من اداب يوم العيد اخوان أن ان نصلي العيد ما في المساجد ما في المساجد وإنما ينبغي أن تصلى صلاة العيد في الصحراء في الصحراء, الصحراء وهكذا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كانت صلاة في الصحراء وكذلك الخلفاء الرشدون وبالتفاق العلمان أفضل وأجمل وأكمل هي صلاة العيد في الصحراء وينبغي أن نخرج إلا لضرورة لمطار أو لضرورة سم فالرسول صلى الله عليه وسلم ما سبس انه صلى العيدين في المسجد الا في يوم مطير الا في يوم مطير وينبغي أن نخرج النساء والأولاد وحسن الحيط نعم تقول ام ام رضي الله عنها امرنا امر من الرسول صلى الله أن نخرج النساء والحائض وذوات الخدور حتى النساء المحجبات كنا يخرجنا في هذه الايام والعواصف حتى البنات يعني وهكذا لانه مظهر مظهر العيد والعباده هذه العباده هذه العباده جماعيه حتى يظهر فرحه العيد ويظهر الهيمنه العيد وانعامش الهمه الكبيره للعيد هو بالتجمع العظيم هكذا وثم يا اخوان صلاه العيد ما في لا ولا اقامه ولا الصلاة جامعه اسد الناس اللي يقول الصلاه جامعه الصلاه جامعه بيت الامام هذا ما ورد ابدا هذا ما ورد ما ورد الصلاه كان كان كان في عهد الرسول صلى الله عند صلاة السقاء أما في صلاة العيد ما في الأذان ولا إقامة ولا صلاة ولا, ولا في صلاة قبل الصلاة ولا بعدها ولكن في الصحراء إذا صلنا في المسجد نعم نعم صحية المسجد لا بد منها لأنه يقول رسول دخل أحدكم من المسجد فلا يجلس حتى يركع ركع سيد بل قال رسول الله إذا دخل أحدكم من المسجد والإمام يخطب والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع سين هذا حديث الرسولي صلى الله عليه وسلم صحيح جدا جدا جدا نعم ثم يا إخوان أيضا يبتدئ في الذكر يشرع في هذه الايام في ايام العيد الاكثار من الذكر بالنسبه الى عيد الفطر يبدا من وقت من وقت رؤيه الشهر إلى ان نصلي العيد ينتهي الذكر وبالنسبه الى, إلى, إلى, إلى عيد الاضحى يبدا الذكر من صبح يوم عرفه من صبح يوم عرفه إلى اخر ايام التشرق يعني ثلاثيا بعد العيد ونحن نذكر الله أزوجه أعتقد الناس أن يذكر الله نعم بالذكر المعلوم وبعض الصلوات لا يخص بعض الصلوات هذه الأيام ينبغي الاكثار فيها من الذكر يقول يسعاله واذكر الله في أيام بعدوداته أما جعلها بعض الفقاء جعلها بعد الصلوات لأن الناس لأن الناس يلون ويشتغلون ما يشتغلوا بشيء فلذلك العلماء قالوا يا الإمام ينبغي أن يذكرهم يعني عندما يسلم من الصلاة يذكر الله عز الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله, الله, أكبر, الله أكبر الله أكبر والله الحمد إذا ما يذكروا شيء في الوقت ما يذكروا تمام والا ذكر الله ينبغي تكون هذه الايام كلها معموره بالذكر عامره بالذكر ما تسمهاش في الطريق ولا في عملك ولا في البيت خارج البيت لا تكثر من العمل ولو كنت في شغل حداد نجار خياط كذا اذكر الله زوجا كثر من الذكر ولو المراه عامسه دي فكانت تطيب المرميطه ولا كذا تفقع شرجعه للبطاطا ولا كذا ويذكر لازم شيء ابن أن يقصد، نحن أن ن هو لذكر في هذه السبب واذكروا لها الله It was all واذكروا الله في أيام معدوضة وسوف ما قال عليد tekün kalau يقول وليثكمكم العيد идет ولكبع الله لتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون هذه الأيام بذناية من زينة العيد ومن من فرحة العيد أن ن ايرس منذ منذ ذكر الله يقول من من تكمل والتهم بالتحميد والتسليل إلى آخرين. ثم يا إخوان ثم يستحبوا إخواني المشي إذا جينا من إلى المشجد أو إلى الصحراء الناس من طريق ونرجع من طريق أخرى ليشهد لنا الطريقان ما من شجر ولا حجر ولا مذر مرس عليه اللي هو يشهد لك يوم القيامة هكذا كان رسول الله عليه وسلم يفعل وينبغي في العيد إخواني الكرام أننا في عيد الفطر في عيد الفطر ما نفطر في البيت حتى نصلي ثم نفطر من من العيد من الكبده هذا كان سنة رسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يفطر حتى يأكل من أضحيته بخلاف عيد الفطر فكان عليه الصلاة والسلام فعيد الفطر كان عليه الصلاة والسلام يفطر على سمارات ثم يخرج إلى المسجد, إلى المسجد فهذه سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع العيد والجمعة, إذا اجتمع العيد والجمعة سقطت الجمعة من صلى العيد سقطت عنه صلاة الجمعة يزي يصلي ما الله ما بغى يصلي ليس بيوجب عليه لا يجب عليه صلاة الجمعة في غير العيد تجيب أما إذا صلينا العيد فالعيد يقوم مقام الجمعة, الجمعة. والرسول قال لما خطب عليه كان العيد يوم الجمعة قال نحن ونحن مجمعون قال من أراد أن يتي إلى المجد لصلاة الجمعة فذاك وإلا فنحن مجمعون فنحن مجمعون لا يجب عليه ووقع أيضا في عهدي في عهدي إن عماس بعاده عبد الله بن زومير كان خليفه المسلمين وكان الائمه الذين يسمون بالناس فصلى العيد ولم ياتي الا في العصر لم يخرج الا في العصر وكان الائمه هم الذين كما قلنا يصلون صلات صلات ايش صلاه العيد وصلاه الجمعه والصلاه الخمسه الصلاه الخمسه الخمس كانوا يصلون هكذا وهو ما خرج الا لصلاصي العصر ما خرج فلما وصل الخبر الى العباس رضي الله عنه قيل له ان عبد الله بن الزبير فعل وفعل يعني صلى العيد ولم يخرج الا لصلاه العصر قال تلك سنه ابو القاسم صلى الله عليه وسلم تلك السنه قال سلك السنه وقال سلك السنه قال سلك السنه والصحابي اذا قال سلك السنه معناه سنه رسوله لازمه كانه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اصاب الاصابه يعني هذا هو الفعل الذي ينبغي فعله ها وهو من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي عندنا يا اخوان نتكلم بشيء مع الاضحيه قرر اضحيه لان ذا الناس كل كانت في الحولي اللي شرا ولا اللي ما شراش كيفكر فيها فمساله وكيشوف جيمو واش كاين عام اسميه هذا الحولي واش رخيص ولا غالي كذا الى اخره نشوف حكم الاضحيه مثلا حكم الاضحيه واش هي واجب ولا سنه اكثر العلماء وجماهر العلماء يقولون انها سنه وليست بواجبه حتى ان ابا بكر وعمر كانا لا يضحيان ليبلغ لي لي لي لي لي لي للناس بان الاضحيه ليست بواجبه يبينوا للناس انها ليست بواجبه لكن بعض العلماء وعليه الامام مالك والامام الشافعي والامام محمد الى لكن بعض العلماء قالوا انها واجبه ومنهم الإمام ابو حنيفه ومعه الكثير ايضا قالوا إنها واجبة واستدلوا أصحاب الوجوب بأدلة وأصحاب السنية الذين قالوا إنها سنة استدلوا بأدلة فالذين قالوا إنها سنة استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظهاره ففي هذه الأيام ما خصيشي تقلم الأظهار ولا تحلق الشعر من جميع بدانك من جميع إبادانك ما تحلقش ولكن هذا خاص بمن بمن يريد يعني رب البيس رب البيس وش الأولاد والنسفدار لا لا لا ما أمنا بهذه هذا يقطع الأذفار وحلق الشعار وكذا لا باس. ولكن رب البيس والمسؤول إن الرسول يقول وآراد أحدكم أن يضحي فليمسك هذا الذي يريد أن يضحي فليمسك عن شعري وأذفاره ما يحلقش الشعار وما يقطعش الأذفار في هذه الأيام نعم ستشبوهم بالحجاج يعني ستشبوهم بالحجاج الذين ها هم محرمون على كل حال يا إخوان قالوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يضحي أراد وكل أمر ليرادة لو كان واجبا لقال كل من كل واحد له أسرة يجب عليه أن يضحي ويجب عليه أن يمسك عن شعاره وأنفاره ولكن ما قال هذا قال وأراد أحدكم أن يضحي قالوا لما رصبه واركبه على الإرادة دليل على عدم الوجوب لكن الذين قالوا بالوجوب بماذا استدلوا استدلوا أولا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بعض الناس ضحوا قبل أن يصلوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرهم بالاعاده قال من من, من, من ذبح قبل الصلاه فليعيد قالوا ما امرهم بالاعاده الا ليكون الاضحيه واجبه هذا واحده ثانيا ورد في الحديث الصحيح ان رسول الله عز وجل قال من, من, من وسع الله في رزقه نعم ثم لم يضحي نعم من وجد ساعة عنده ساعة في ماله ولم يضحي فلا يقرم صلى الله عليه من صلاة من صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذيره من أن يأتي المسجد وقد وصع الله عليه ولم يضحي نعم يقول هذا قرين على الوجود دليل الوجود ما يمكن أن يعاقب إنسان بهذا العقاب إلا لمن سرك واجباً هكذا قال بعض الهاتف. ونحن نقول جزاكم الله عنه أخيران لي عنده ساعة في ماله فهذا الله يزيج بخير اضحيه الحمد لله رب العالمين والحمد لله احنا المغاربة, ها المغاربة نعم بفضل الله عز وجل وهذا خاص المغاربة المغاربة عندهم تقديس لأمرين اثنين من هذا الدين ونعمة هذا التقديس ما هو أولا رمضان يصمنا رمضان وما فيه أبدا استهتار إذا رأوا حتى الذين لا يصلون إذا رأوا واحد يفتر خارج يعني علنا والله يرجمونا لبما يرجمونا اعوام اللي رمضان وسكريمه هذه السنة في المغرب سحمد في الدول الاخرى يا اخواننا السفطر علنا المقاهي والمطاعم كل كله مفتوح حاغليك يشرب القهوه يعني ويسمعونه في في بعض الاماكن قلب تستار قلبنا صايب يعني الامور هكذا لكن في المغرب لا ونسال الله سبحانه وتعالى ان يبقى المغاربه على هذه السنه الحميده هذه اقول ثانيا بالنسبه الى الاضحيه الناس يعني يضحون ولو لم يكون له شيء يقرض ويضحي يسلف ويضحي لا ودي ولو انه لا يصلي نقول يا اخوان اذا اراد ان يق... ارى ان يقبل الله منك اضحيتك وان يقبل عملك فعليك بالصلاه لأن الصلاه هي طابع طابع الاعمال اذا لم تطبع بالصلاه لا تقبل كل الاعمال فرفض وترفض وإذا كان في الصلاه قد استقبل اعمالك فبجول اذا يعني اذا اذا الاعمال كلها يعني كانت الخامسه هي الصلاة فهذه الاعمال مقبوله إذا ما في صلاه سرد هذه الاعمال كلها فكالطابع البريدي كما أن الرساله لا تمشي ابدا ولا تسافر الا بالطابع البريدي فكذلك الاعمال الصالحه كلها تقبل بيش بالصلاه ما في صلاه لا عمل لا يقبل ابدا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إذن إخواني الكرام إذن هذا هو خلاف العلماء في شأن حكم الأضحية أبقى قضية وهو أن, أن الناس يجوز له من يشارك في عجل أو في بقرة إذا شوفوا الحول غالي اجسمعنا عما سيجوز للناس لسد الناس أربعات الناس إلى سبعة اشتركوا في بقرة فالرسل <تصفيق> رأسه ما الاشتراك في الإبيل من جوج إلى سبعة وكذلك في البقار من جوج إلى سبعة يجوز يشتركه هذا جائز لكن في الحولي لا يجوز الاشتراك يا إخواني في الحول وفي الماعز لا أبدا إنما البيس الواحد نعم مسجد بحكمش فهذا نعم يكفيهم ولو كان الإنسان بأولادي متزوجين عنده ثلاثة اربعاء متزوجين معه في البيس وهم على الطيف الواحد كسعبه الطيف الواحد يعني عوله وحده هذا يكفيهم واحد يكفي بقوا يعدده الزيادة أفضل وأشرف وأكمل وأعظم ماذا؟ ولكن يكفيهم واحد لكن قلنا للشراك العوائل تشارك يعني في حولي ها وجوج او ثلاثه وكذا هذا لا يجوز لا يجوز ابدا الا في البقرة او في آ آ آ آ آ الايبيل في الايبيل فادي يجوز في الشراك من ناحيه السن السن كم بالنسبه للايبيل واحنا الحمد لله ما عندنا الايبيل خمس سنوات فاكثر اما البقر فعامين من عمين من عامين فوق إذا في العجل او العجلة عندها عامين فوق إنها مسيح في الأضحية ويجوز بها الاشتراك ويجوز عدم الاشتراك دبحة لي جائز نشترك فيها كما قلنا إلي سبعة فهذا جائز لا حراج فيه هذا من نسبة إلى السنين الإبين والبقر أما الدأن وهو الخروف فهذا يكفي فيه ولسسع شهر من السشور فوق ست شهور سبعة شهور سمنة شهور عام أجل أخيره فهذا كله جائز في الأضحية نعم ولهذه قرص عاصمة نعمة الأضحية الجذع من الضأن والجذع هو كبق من الضأن يعني من الغنم ما كان له ستسع شهور فما نعم هذا فيما يخص الغنم أما الماعز يقول علماء لابد يكون عنده سنة وادخل في السنة الثانية والدليل على ذلك أن أبا بردى رضي الله عنه صحابي جليل كلفه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوزع بعض الضحايا بعض الأضاحي يعني الأكباش وزع وزع ولم يخضل شيء جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله الأضاحي الذي كاز عندي كله وزع سؤاله يبقى لي إلا عسود والعسود هو الجدل الذي له سنة قال علماء الجدل الذي له سنة قالوا ما بقي إلا عسود قال رسول الرسول صلى الله عليه وسلم تضحي به أنسى ولا يصلح لأحد بعدك باح به أنت ولا يصلح لأحد بعدك قال العلماء إذن الجد والسنة لا يجوي ذاك أنزيد على سنة ولو شهر شهرين ثلاثة شهر كذا فهذا جائز إن شاء الله بالنسبة هذا هو السن, السن الأضحية بالنسبة للعيوب, بالنسبة للعيوب ينبغي أن تتقرب إلى الله بالسليم بالذي يعجبنا بالكما قال الرسول كان رسول, رسول صالح ما يضحي بكم شيئين املاحين اقرنين موجودين فهمت املاحين بيغض ها اقرنين يعني ينظر في سواد ويمشي في سواد واللي كنقولوا حنا الشرضي ينظر في سواد يعني العين ديالو كحل فمزهول هذيك الكحل اللي عنده هنا في و يعني املح امل بك يعني عندهم القرون اللي خلق بلا قرون جائز اللي خلق بلا قرون ولا خلق بدون خصيتين يعني ودبس يسولني واحد قال لي شيس الحولي يجبرس عنده فوله وعنده جائز نعم بس او خلق بلا فول ما خلاص جائزه ولا لا ان جائز لا الخلقه خلق بلا قرون ولا كذا حدا ما عارف لأن ذلك يسمى سليم خلقاتاً خلق الله هكذا إذن الرسول عليه السماء وكان صحاب يستمينون يعني كل مواله اسمين يكون أحسن واللحم اللي كتكون ديدة اللي كتكون فيها فيها الشحام والشحام ما بزئناش باللحظ اللحم ما تكون ديدة واحد يكون الحوالي مشحام ali se referredi sam osada rase染 z assembljen ztesn iči važiđen الحولي ne الحولي vis capacity od m Referera je bilo dan obdhovaka je bio,ichi yatav osada je kraja li se dije u jedaz sundu stoles, radice komoščes to povedlo jedlast best fundamental zava bodo je zahio unav zoveče in od radele je مهروجي اي نعم ف فكان صعب يسمى بهذا نعم اذا يا اخوان العيوب العيوب لا بد يكون ساليب تقرب الى الله ولا ولا سمم الخبيث من نسهم قول ولا السب باخره لا تغمدوا فيه اذا كيقول لعزوج يعني تصدق بالطيب بالحاجه اللي تعجبك اما الحاجه اللي اذا كان عوار ولا مقروض ولا ضعيف هزيل يا احسن احسن كلامي كنولوجي قال هذا مش تقرب به الى الله مش هذا خلاه هذا ف لا لا لا يا أخي الكريم فالرسول الله عليه وسلم قال يعني أربعون لا تجوزوا في الأضاحي أربعة نص على الأربعة والباقي بقص عليهم إيش قال أربعون لا تجوزوا في الأضاحي المريضة هل بينوا ما رادوها صحيح فضية مريضة وخصوصا الغنم الشيكير أو هي مسكينة مرخية فضيعة لو أنت تقرب بهذا الشيء لله عز وجل إذا أعطاه لك شيء واحد فتقدم الله عز ما تحشم <تصفيق> إذن, إذن يقول عليه الصلاة والسلام المريضة البين مرضها وأن عماس العشفاء العشفاء التي لا تصنقي هي ضعيفه نعمته وبلغت من الهزال حتى ان العظم ديالها ما بقاش فيه البخ كل قش مقش تماما اذا المريض البين مريضه والعوراء البين عورها عوره عوره يعني يعني ما كتشوفش العورع تكون هي هي اللي بعينة واحدة أما ذاكوا بيجوش هذه العمية هذه بسر الرسول أصمع بينا الأدنى هذه اللي عوراة البين عاروات والرسول كان قيري يقول إذا مش هذا استشرفوا العين والأذون قلبك تمشي تشري ولي واشك تشوفوا ولي الأذن دياله واشسلمين مزينين فمزينوا استشرفوا العين والأذن وكل واحدك تكون بلت سبلت فيك وعورا بس عرفها كسب الله إذا اتطرفت عينها كسب العلبة كتشو إذا ما اتطرفت شيئاً كسب فضيئة خلاصة سمسل علينا خصوة الكسابة كيعرفوا كيعرفوا الحوالي في الشريء عم بيشي واحد الكساب كيعرف الكسبة كفجنية نعم وهو هذا إذن يقرر صلى الله عليه وسلم المريضة البينة ومرضوعة والعورة البينة ومرضوعة إذا كم يشكوك فيها لا, لا جيزة namal wa necessary, da metri temPe i tako soe, dov条jen They drejali A će do ove li za moj french ten om podajan proof Va се se rejali to je op 경ступan duns se k Hackbare v det da devStejem od objracova pods nalar og zada ime da ga kome lo select i da kušli baby We oni jedan ah** i da ga ostilo da efforts cottage니까 i hasta se nast tenant i gesed هنا <مت toys> ويذا كان فطي بحتروا الله يشافا ركا هذه نبعه كيف ان شاء الله بارك الله اللي عطا الله هذا ويرغب له اللي باقبل وجهه هذا اللي عطا الله هذا هذه صحينه خلاص هنا فلذلك يا اخوان قلنا الـ الـ يعني السليمة سليمه من العيوب إذا كان شي عيوب اخرى الرسعص نص على هذه هذه الامور الاربعه والباقي كما قلنا ماكنش عليه فهمتوا بحال اللي قلنا عميا الرسوا قال عمي ولكن اللي نص عليه كيدل على كل ما في كل ما هو عيب فلا المقطعه الاذن اذا كان مسقوقه الاذن لا حرج مشقوقه الاذن لا حرج مقطعه الاذن إذا كان الثلث فاكثر أكثر وإذا من الثلث فهذه لا تجوش وإذا كان أقل من الثلث يجيز كذلك القرون القرون عمس إذا كان القرن مهرس وحشوية منه احتريف يعني أقل من الثلث فلا حرق إذا كان الثلث فأكثر أو ذلك الغلف ذي القرن كله جال لا لا لا لأنه معيبه مهولا الزنم كذلك كذلك أيضا فمتعون الزنم أشقوق أو مقطوع أو احتريف ما يدرون شيء وهكذا يا إخوان إذن هذا هو اللي, اللي قلناه في الزبح الزبح ما سيكون قلناه في بعض الصلاة لا تصبح الزبح وقبل أخضر الصلاة أم حتى يذبح الإمام ولذلك كنا نحن في البادي كي يسمع الإمام والعائلة كلا نعمسكي الزبح وما ظهر بالعيد فمزولوا وكذلك كان شي فقارا ومساما ومساكن ما عندهمش مثل ما نعمسكي يدروا خير كي دوك صار من منه الله لان هذا المحل تاع خاص ويذبحون عامسيدي ويقطون كيزدو كي الفقراء والاسماء والمساكين اللي من عامسيدي كي ياخذوا الخيا هكذا العيد عامسيدي كيكون كي واضح فهمتي العامس وهكذا الذبح يذبح بنفسه اللي ما كيحسنش الذبح تمسيو <تصفيق> لا يحضر الذبح ديالو اللي كيحسن يذبح ويقول بسم الله الله اكبر اللهم تقبل مني ومن اهلي هكذا قال الرسول صلى الله عليه اللهم تقبل من محمد وال محمد بغيت تسمي نفسك سمي اللهم تقبل من فلان وال فلان يعني هو قالو هكذا ركر الرسول صلى الله ويذبح esi الله Vertu i الله njih trest. Staan다�an mevla somrol — crihaft. H löj bih sem pro Nastav 사grami. 하루 seTele sa bledi sultati da ir meneke Ali sa knih... Suntik bema, tu Če se li governmenta s odba. kennism statistics si t therebyšim ajala dirhala. Nevru pay, da svoļ jama gaada da هذي وكان ابو موسى الاشعري رضي الله عنه يوصي بناته ويقول اذبحنا اضحيه في كل ناحذ اذبحنا الاضحيه يعني كل واحد اذبحيه الاضحيه وجاب البخاري هذا الاثر هذا عن عن, عن عن ابي موسى جابوه في البخاري جابوه تعليقا في الصحيح في صحه البخاري شنو لا احنا قلنا اذا يمكن او يعمل تليفون هذا يعني تليفون دابا من الحاجة قال اذن حول الله يرضى عليكم اذن فينكم خا الموتى الفاني خا يذبح باش يذبحوا الاخوان فهمتونا للامام ديالنا خصنا تنقصدوا به كذلك هذا من الافضل فهمتونا من الافضل خصنا الامام ديالنا في الاول وحنا من وراه فهمتونا وحكدا يعني اذا ممكن و يمكن شوف كان بعيد بحال حرج لا حنا كنقولوا ان الامام يتقدم في البداية كانوا يجتمعوا بالإمام هذا وكل شيء نعم يذبحوا يذبح الإمام والباقي يقصدي به نعم فقلنا حدث المرأة يجوز لها أن تذبح نعم وإذا أخضرت ذبح ذي لك كما قلنا هذا من الجية ثم يا إخوان أيام تسشريخ كلها ذبح إذا ذبحنا نهار العظ فسبارك الله ما تركناه ما دركناش سبحان الله اشغال وكذا ما دركناش يوم العيد وخصوص هذيك الجزاره هذيك كي هلك يشري هنا إن وهنا وهنا نعمز مش كي دبار هذه الايام ديال هذه ديال الصدابه هذه الايام ما بقى شيء هو نعمز ما دركش نهار هو كي يذبح ني بالظه تمشيو غادي يذبح ان شاء الله والذبح يوم تشريق الامام مالك يشترط من النهار والعلماء الاخرون كيقولوا كي ما في تقيد من النهار ولو بالليل إذا ما دركش وانا بالليل تبع ما دركش نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث نهار الرابع لانه تايمت شرق 3 بعد العيد وتنتهي بغروب الشمس هذه الأيام كلها ذبح كما يقول رسول الأيام وتشريق كلها ذبح كلها ذبح وذكر لله عز وجل نعم فهده ثم كما نعمرها أيضا كما قلت لكم نعمرها بالذكر الله يجلسكم بخير اذكر الله خرج مئة سبحان الله مئة الحمد لله مئة لله أكبر مئة لا إله إلا الله وحده لا شريك لا أهل ومن كون وأفضل الذكر وأعظم الذكر وأقدس الذكر هو القرآن لا يزال لسانك رطباً بذكر الله وأفضل ما يتقرب به إلى الله ما خرجمني يعني القرآن كنت تقرأت القرآن سلكا جد سلاكي ثلاثة سلاكي في هذه الأيام أفعل قيل تقرأ القرآن ففي فضل عظيم من الله عز وجل والله امر الله بدك اذكر الله في ايام معدودات نعم وفي ايام شرف اذكر الله في ايام معلومات اللي من ايام المعلومات هذا هذا فيما يخص هذا المساله اللي قلنا ثم كما قلنا التصدق التصدق بال من الأفضل من الافضل الله يجازيك بخير الانسان ما يستقدش ياكل كل شيء كل شيء ياكله بالعلاوه بالكبده باللحام وصيب هذه الصدقه صاحبي صدقه هو اللي في الحي انا العماسي اللي ما عنده اللي ما ذبحش الكثير ما عندهمش عنده على الذبح ما نقدرش نشري وكاين الكثير منهم من العماسي الواحد عنده 15 ولد في الدار معمر بحال بحال فوقيان بعمر اللي قال له اي قال له قال اسم قال له الخطا بالاسم اي اسم اي اسم جواب خلق قلبها كره دق دق القلبها كره قالوا الكبيره ولا الصغيره جوج بباكوره هذه مصيبه فاللي عنده الاولاد يعني كثير كثير هذا اخذ ام كيفي وعد كذا يوم الانسان يكمش كانو كلي شي اعطينا الله يجزي بخير وخصم الاقارب صدقه وصيله اذا كان الاقارب ديالك ضعاف وكثارو صدق لهم الله يجزي بخير يقول علماء من الافضل اننا نقسموا راس الاصحاب قسم ناكلو وقسم تدخرو عمل في النيفيره قبل كي القديد اللي ما اللي ما قسم في النيفيره وقسم كلو وقسم صدقو قسم على ثلاثه وكان الطلبه كاين الطلبه في المساجد الان ما عندهم شيء فمسألها ولي على السل هبطي ولا نعم أي واحد من هذا يعني المدارس العثيقة بطل ما نعمسي عندهم شيء ما عندهم عنده يكله ولا يسقطوا من هنا وهناك الأخير وإذا ما اجبرصيش نعمسي حوطة نهار لتفسح المدارس أعطينها أعطينه فيهم أولى وأفضل وأجمل طرمس العلم فمسألها هذا من اللي يحوي الدين ويحوي الإسلام العظيم وينشر دعوات الله عز وجل فيهم أولى وأجمل وأكبر لهم العمس الله يجزكم بخير فلا بد من هذا ثم العمس اللي انسات تسمية كام شي اذبح وانسات فهي حلال جائز لا حرج فيه والله الرسول عم يقول من من يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومن السكره عليه إذا خطت ولا نسيت فهذا فالضحية صحيحة وهي حلال لا حرج فيها إن شاء الله لأن الله رفع عن الأمة الخطأ والنسيان يمكن يمكن سؤال الله يجازب هذا السيد عنده السبع هذا شرار يقول الانسان عنده, عنده يوم السبع يوم يقول حاله هذه المشكله هذا صافي هذا صافي يلا ده اصل النار ده ولا وقفش عند اللي عند بس يذبح يذبح الاربعه مادام مادام السبع يذبح الاربعه وناويو السبع لان لان السبع من الاضحيه هذا يعني العلماء يقول السبع واجب لان الولد راهينا خص خص من هذا الرحم يذبح عنه تاع عنه فهذا هو لا حرج اللي, اللي ما لا الاضحيه ولا ولا السبع الراس راه مضحى عن نفسه وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام. بعد ما كان نبياً. إنسى مثلاً في الكشحة منهم هكذا في الصغار ببا ما كان عندوش مذبحين لي. واحد كي يقول لنا عمدي عندوش, عندوش سبعان الأولاد والأكسرة. هتسى واحد نعم سمي مذبحان لي ومضح عليهم. ولا شي واحد مالو. أي يسمى له. يسمي للآن يسمي. كل واحد يسمي الرسول. يشري كمش نعم سدي ويستدعينا وإحنا موجودين. لكن عمش هل إذن إذن قلنا نعمش اساس سمع كم من واحد نعمش مش يذبح ويجبر الشفره حقه ها ايوا ايش يدير اما يطحنها واما يولي شفره فهي الجائزه لا حرج فيها وانكم الشيخ في الشيخ خليل يقول يقول حرام لا جو شو على الشيخ النفس قال السواب أن هذا جائز ولا حرج فيه إذا وقفت طرارا وخيطحنا قدامهم وخيط قدامه. لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أحسينه أحسينه أحسينه إذا ذبحس فأحسين الذبحة وإذا قسل فأحسين القسلة وليحد أحدكم شفرصة وليرحد بحسان هذه لابد الرحمة من لا يرحم لا يرحم يعني الرحمة إذا ما كانش في قلبك نعامس والعياذ بالله وهذه القزارة كيكون مصيبة مد بحاج أخوصك يشوفه حرام عليك حريف كما في القرنة ف... نعم نعم كيف كعوله في القرنة الآن هذا حرام والله حرام ده عذاب الحيوان والحيوان يجهل كل شيء إلا الذبح إلا الموس غير شوف الذبح العمزين يتطرق ويعرض هذا الموس مخصيص قتل, قتل سين أواسوا ميسوا قال لي واحد يفعل كذا. قال أواسوا ميسوا هموسى سين تتخط لمن رسعين حرام عليك من لا يرحم لا يرحم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ولا تنزعوا الرحمة, الرحمة إلا من شاقي ولا بالله ما هو القاسي ولا عيض بالله لا ورحم نعم سيكثفان يعني مشيوم تكثيفة تكون صحيحة حقيقة تكثفان تشتحشين الذبح ولكن غير الذبح تطلقها وليريح ذبي حتى يقول عليه الصلاة والسلام خلاج مكتفه وعند يتبع الفروج ويجي تشكع ميش هذا تشكع لبابك دينه تبغي حرام ليه جزي أخوان إيه. ثم عساد الناس سبحان الله عسادوا أنهم يصيلون الراحيم في عيد الأضحاء وفي عيد الفتر ويعتقدون أن هذا مشروع هو عمل طيب ولكن نعتقد أن فيه قرب وطاءة في هذه الأيام هذا ما ورد في حديث أبدا سلة الرحيم مطلوبة ما وخص العيد ما وخص الجمعة ما وخص في رمضان ما أبدا بل سلة الرحيم على إطلاقه في أي وقص لكن خصه خاص في العيد عيد الأضحى أو عيد الفتر أو يوم الجمعة أو شيء من هذا لا أبدا هذا بحل زيارة المقابر بعض الناس يخصونها بالجمعة لا أبدا ما ورد فيها زيارة المقابر زيارة, المقابر. زيارة المقابر. مطلوبة في اللي وقصر. الله أكبر سؤال يقول ما حكم دخول الحمام بالنسبة للرجال وكذا النساء دخول الحمام يا إخوان بالنسبة للرجال يجوز إذا كان بسسر عورة أما بدون سسر العورة فهذا حرام لا يجوز والعورة من الشر إلى الركبة للأسف الشديد أي حمام سدخلها حمام الرجال سجد العورات مكشوفة والعيد بالله أو اللي عنده ماداق عنده كرسوسيون اللي فاته ثلاثة سنطيم فيش هيدين هذا مصيب عيث لا يجوز أبدا فالعورة السوءة تقريباً مكشوفة كلها فالرسول يقول من كان يؤمن بالله إذن لا يسنفع الإيمان من كان يؤمن بالله وإذن فلا يدخل الحمام إلا ببزر إلا مسر العورة هذا يدخل أما لا فلا وَمَنِّي سَآفَ الرَّسُولَ عَمِقَالَ مِنْ كَانَتْ سُوءٍ مِنُ بِاللَّهِ وَلِمَ الْآخِ مِنْ إِنَاثِ أُمَّتِهِ فَلَا تَدْخُلِّ الْحَمَّامِ فلا تدخل الحمام ليش لأن النساء السهين بسسر العهراء ما يبالين بسسر العهراء يتقل مرأة أمام المرأة زي نقص ويكشف الحوارسين حرام لا يجوز فالمرأة لا تدخل الحمام إلا للضرورة القصوى لمرض أو ولادة أو شيء ضرورة أما لغير الضرورة إن تكون عند الحمام في, في بيتها حسن رسول علم يقول أي ممرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فهي كذا وكذا زانية أي ممرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فهي زانية إذن الإسلام العظيم يحص المرأة ويعمل يعني إحصيات كامل للمرأة حتى لا تتعرض لا لا لا يعني لكشف العورة أو المشائل التي لا تضيق لا تضيق حتى الرجل اللهم الحمام الخاص الحمامة الخاصة فهذه البأس بها خاص بالرجال حمام ديالك بوحدك تأنك في بيتك ففجأ الأم النساء فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الحمام لكان سؤال أملاب الأخير أني في الحمام أيها ثم سؤال آخر يقول عليكم السلام عليكم الصبي الذي مات في صغره هل يحاسب أم لا يا إخوان يوم القيامة الله سيحشر جميع الخلائق حس البهائم سحشار يقول له إن الله سيد عز يقول وما من دبس في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم مثالكم ما فرثنا من الكسام من شيء ثم إلى ربهم يحشر ما من دبس من الطيور والحيوانات والماعز وغير ذلك البهائم كلها سحشار يقول عليه الصلاة والسلام يجمعها الله حتى تقتص الشاة الجمع من الشاة القرنة هذا الذي تحاسم وهذا الذي تحاسم وتقتص منها وتخذ حقها منها هذه الحيوانات فكيف ينزل حتى الصابي نعمة إذا الصاب يأخذ شيء ترشن شيء صابي آخر سوف يحاسمه الله سبحانه وسعلا هيا البهي ما تشوف رجل بارك أبو العيد لا بد من هذا هذا نص قرآني والنص الحديث النبوي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى يكون قصص لا يكون العذاب ولكن يكون قصة. لا بد من القصاص ثم يقول فهل تقول في السؤال يقول عندما نذهب إلى المقبرة لزيارة أقربائنا ياسي أولئك الذين يقرؤون على الموسى في المقابر ويبدأون في قراءة القرآن بدون إذن فهل نقول لهم لا تقرؤون أم نسرقهم وهل يجوز أن نعطيهم المال يعني من الأفضل بالتي هي أحسن رشدهم لأن قراءة القرآن في المقابر من إهانة القرآن القرآن أعظم وأجل وأقدس من أن يقرأ في المقابر القرآن يقرأ في في البيوت يقرأ في المساجد أما نقرأ في المقبرة يا أخوان لا هذه إهنة للقرآن نعم القرآن مش تقرأ لباك وإماك أقرأ في البيت ويهديها لأبيك وأمك في البيت نعم اما سقرى سقرى نعم في المقبره وبالفلوس لاش بتعطى اوتوماتيش <تصفيق> لا يا اخي الكريم القرآن لا يقطع عليه هذا بالعشره لا لا لا يا اخي قوي نعم وشيء. عندما يكونوا يقطعوا شي سيسال لا على, على كل حلنا ان نرشوه قل الله يجزي بخير هذه اهانه للقران ويسكر رمك الله سبحانه وتعالى ويحفظ فيك القرآن انت الصندوق لكتب الله عز وجل حفظا فيك الكتابه واعطيه وقل هذا هذا حرام عليه بالعنف او لا مش الشب او الشتم لا لا لا, لا هم اخواننا ولكن سبحان الله ها يجهلون يجهلون احكام الشريعه الاسلاميه ويظنون ان هذا في سكره من القران الله ثم يقول هل يجوز السداوي بالاشياء المحرمه لا يا اخي الكريم لا الرسول بيقول لا يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم يعني واحد يعني شاف وقال يا رسول الله نحن نستشفي بها ها نستشفي بها يكون عند يعني شي واحد بطنه كفحراق ولا بهيمه كدا ولا الخمر نعم ماشي مثل البهيمه مثلا يشربوها الخمر او الانسان قال لك الكرش وما تعرفش فيها وكذا في الامعاء ديالو المريضه قال لك يشرب الخمر ويشوف الرسول بيقول هي داء وليست دواء هي داء عين المرض وليس الدواء ولم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وكل داله دواء علمه من علماء وجهنم كم يقول رسول صلى الله عليه وسلم لا دوية موجودهم والله اغنانا اذا حرم شيئا فمسيئة حرمت تدوي به ابدا ما في شفاء ابدا هنا نعم الغصة إذا داروا رحى شهرة مثلاً سيكون غصة في الحلقون وما وجدت ما بهذه الغ... هذه بهذه الغصة إلا أنك وجدت كأساً من الخمر شو واحد جايز قدامك من الخمر ولكده ما وجدت ما ولا شيء إلا جرعا من الغمر لسقذ حياتك فهذا جائز بإجمع العلماء جائز بربا مؤاجب إنقاذ الروح إنقاذ الحياة حيث الوضع روح حاجة أخرى أما نستشفي ونتداوى بما حرم الله فهذا ما فيه أبدا أبدا يقول هو داء وليس دواء سؤال آخر يقول هل, هل ناهي عن الصلاة في المسجد التي في المقبرة خصوصا بما إذا كان القبر داخل المسجد لا يا أخي الكريم إذا كان القبر داخل المسجد فهذا لا نصلي فيه لماذا؟ لأن الكثير من الناس قد يقصدون الصلاة في هذه المسجد على بركة ذلك الولي وأن المساجد لله فلا سدعو مع الله أحدا والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن في المساجد أو أن نبني على... مسجدا على قبر حرام لا يجوز فالبيوت هذه بيوت الله ما يجوز أبداً شي واحد عبد الله ولو قول أنا أبنيس هذا المشيد وبنيس لي أدفن فيه لا أبداً من ننفذوش هذا الوصية هذه الوصية جائرة هذه الوصية حرام فبيوس الله سبقى بيوس الله سبقى مطهارة يعداد الله فيها كم من إنسا من, من مسجد يكون فيها فلان ربما سبحان الله اشتهر حتى صار بقصودا في الزيارة فكثير من الناس يقصدون الصلاة في ذلك المسجد الذي سبرو كان لفلان هذا لا يجوز يا أخواني لا يجوز حرام ويقول عليه الصلاة والسلام ان الله سبحانه وتعالى لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدين اتخذوا قبور انبياء مساجد الا فلا تسخ القبور مساجد فان فاني عن ذلك فاني اناهاكم عن ذلك وجاءت ام سلمة رضي الله عنها نعم كانوا في الشام وكانوا يرون هناك كنائس ها بنيت على على قبور وكانوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اولئك اولئك القوم كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنى على قبره مسجدا اولئك شرار الخلق عن الله يوم القيامة على الشر خلق الله اللي نعم بناشي مشجد على شيء قمر أو دفن نعم شي حد في المشجد ابن المجيد أعلى قبر أو دفنا نعمس في المجيد فهذا كله حرام لا يجوز يا إخوات إذا كان خارج المجيد يقول العلماء من الواجب أن نتخذ سياجا خاصا وحسياج واحد الصور يحول بين المقبرة وبين المجيد ولكن أخرى عبد الله سيدنا لم يكن يصرف هذا المجيد جائز نعم كيف هذا؟ كان قلب المجيد بعد ابن وحي هم زيان؟ طيب هكذا ينبغي, هكذا ينبغي طيب ثم سؤال آخر يقول ما حكم زيارة سي المرأة للقبور يعني الزيارة للنساء للقبور هذا ليس مشروع وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة إذا هي زارة القبور ماذا تقول قال قولي ها السلام عليكم در قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون أنسوا لنا سلف ونحن لكم سبع أسأل الله لنا ولكم العافية علمها كيف تزور القبور نعم الاكثار الاكثار اكثر الزيارة من النساء هذا حرام لا يجوز ولهذا ورد في الحديث لعن الله زوارة صفة مبالغة فكثيرة زيارة هذا حرام لا يجوز أما الزيارة فقال زور القبور فأنها تذكركم الآخرة وتذكر الآخرة مطلوب من الرجال والنساء على السواء هي نعم الحكمة من زيارة القبور هي أن ندعو للموسى وأن نتصعب ونعصبير وهذا المعنى يحتاجه النساء والرجال على السواء ثم يقول يا أخي الكريم في الحديث الدعاء مخ العبادة وفي رواية الدعاء هو العبادة أيهما أصح الدعاء هو العبادة هذا هو الرواية صحيح أما الدعاء مخ العبادة فلسا مثل الدعاء هو العبادة يعني أعظم العبادة وأفضل العبادة هو الدعاء وما سمي الصلاص صلاصا هي الصلاو في اللغة العربية هي الدعاء فسمي الصلاة صلاصا للدعاء لأن فيها الدعاء أعظم ما فيها وإياك نعبد وہيدنا إهدينا الصراط المستقيم أعظم ما فيها ذلك وهذا الدعاء واجب ما في دعاء في الإسلام ما في دعاء في الشريعة الإسلامية واجبة إلا, واجب إلا هذه في الصلاه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا هنا <تصفيق> <تصفيق> كان الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه على وضوء ولا مش على وضوء ولو كان بالجنب يذكر الله انما القران قدس و احسن الذكر مطلوب فيه مطلوب فيه الطهاره كان الرسول ان اذكر الله الا على واحسن سلم على رسول الله صلى الله وكان على غير وضوء فسماد داروا سهمام ورب السلام وقال كارث ان اذكر الله الا على طول هذا مفتلق الذكر في قبل القران القران اقدس واعظم واجل ينبغي ان يكون الانسان على وضوء هذا فيما يخلص. السؤال الاخر يقول الله هل تجوز الزكاه في الزيت البلديه زيت البلديه ايوه هذا يعني بعض العلماء يقول فيه الزكاه وبعض العلم يقول ما فيه الزكاة ولكن الكثير من العلماء يقول فيه الزكاة ويستدلوا بقوله يسعى له الدليل صحيح هذا الدليل وهذا السنبات ما شاء الله الدليل من القرآن ما فيه شك ولكن إدخال الزيت حسا هو في, في هذه الآية هو أيضا جميل وجميل جدا في قوله يسعى له يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض أهل مكة كانوا, كانوا تجار وأهل المدينة كانوا في اللاحين فالآية نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء يا أي الذين أنفقوا الطيبات ثم كسبسون يعني بتشجيرات يجمعنوا واحد ولو تستجر في الحمير تستجر في الحمير خصك تخرج الزكة ثم يقول الذين ينفقون الطيبات يبارك سبحانه ومما من الارض من الزروع والثمار يدخل حرز زيزون اذا زيزون زكي زيزون واذا مسعرو زكي الزيت عشرين قربه انا عملت جد يزمرات بس وادي كان ثم يا اخوان يقول يقول ما ما الحكم في رجل ترك ماله واولاده وذهب الى الجهاد في سوريا هذا عاصي لله هذا عاصي مجرم خلولوا وبلغاني بعض الاخوان ان لا يهني لي راجعون سرقوا ولادهم والنساء ديالهم كيسعطوا الدعاره باش لي قوس ها باش يكتبوا قوس يومهم تذهب للجهاد الجهاد ليه نفرض الجهاد وإلا فيه الجهاد الجهاد خص الرئيس الجهاد خص الأمير هيك نعمس. ثم لو انفرضوا هذا الجهاد نعمس والترقية الواضحة رأي الحكم تسكونوا الناس نعمسين في جينف الجينف الثانية تفهمت على كل حال لا لا لا. هذا الجهاد اولا خصي غير الوالدين الوالدين الرسول يقول اذا ما اذنتش الوالدين الجهاد فكيف اولادك اولادكم زوجتك نعم تخلي مو تمشي الجهاد مش جهاد خصني نجاهد فيه ويقطع لك الراس خلص العين الفرض, فرد خلص الفرض العين الفرض العين و مشي للفرض الكفائي اذا هنا الفرض الكفائي سقط عن الباقين موش عياني لك نتا تخليت الفرض العيني ومشيت للفرض واش عندك شي ميزان ولا ما عندك ميزان ان لله و ان اليه راجعون فالمصيبه هذه مصيبه وانا نقول لكم الواقع يعني هادي الايام بلغاني هذا الخبر جو سؤال نشاز كي يتعرضوا للمصيبه ما ما تكون ايوا علاش قالك مش على الجهد يقول عزيز الله سبحانه دخلت فوجدت الصفة متالئا هل يجوز إذا وجدت الصفة متالراس عمانها عن الصلاة خلف الصفة قال لا صلاة خلف الصفة ولكن اللي من وجد في الصف ما يدخل فيه وجده خرج يدخل فيه الذي لم وجدش لا يكلف الله سبحانه صلي لي وحدك ويأتي وخداش وما جاء شيء أنت أتعقد أمرس لا لا الجدل من قطع صفا قطع الله لا يكلف الله سبحانه كيف من وراء الصف يجيب الله مني من ينضم إليك ما جمش الله صلتك صحيح فهذا الذي عندنا سؤال آخر إن شاء الله ربما أترس عليكم يقول في صلاة الفلسة سمعته أنه يجوز أن يكتفى بالفاسحة فقط هل هذا صحيح ها <تصفيق> الشباب يصيبونه يصبوغهم يعني يعني لسرعه سرس صلوص ما كان يقرا الفاتحه يعني هو صوره في, في صلاه الفجر كان يقرا بقول يا ايها الكافر وقل والله احد يعني لسرعته يعني صوت السمكه كان يقولك انه لم يقرا الا الفاتحه, أما الفاتحة وصورة. هذا اما قال عبد سي تقرا هذا ضروري لازم يقرا الفاتحه حقا قد هذا لكن ورد في الحديث كذا كانه لم يقرا إلا الفاسحة. فهموا على نوقع الفاسحة كافية لا يا أخي الكريم الفاسحة والصورة أعطيها حق كل ركعة أعطيها حق من الصورة ثم يقول الناس يسبون كثير من الشباب يسبون الدين هذا السبب الدين يا إخوان سبب الدين إذا كنت كسبب الإسلام وقصدك سبب الإسلام وطعنوا في دينكم فقاسلوا أي مثل كفر إذا كسبب الإسلام فأنت كافر بنص القرآن لكن إذا كتكلمة خبيثة تخرج عندك ما كما جرى هكذا لأنه قال لكما دخلوا في فرنسا زائر ومن الجزائر تدسرب سب الدين للمغرب فزوله هذه الشرطات هذه حتى ان السلف في المدرسه وانا لا اسب لا لا أطعن في ولكن بعضهم هو هيك مين عم الدين هذا واحد امبارح بالله الذي لا رب يا اخوان البارح قال لي واحد قال لي في المدرسة قال لي كمي وسب الدين الصب الدين في الاولاد هذا هو خص من يربيه هذا مسع يشرح التربيه هذا ما انا لا اطالع في الاساس اذا ان محترمين مقدرين كدام مجللون نعم ما شاء الله ولكن كهذا النوع موجود هذا مصيب هذا الصب الدين يقصد صب الدين الاسلام هذا كان في من خص الشهاد جديد نعم ما اس يدخل في الاسلام اما اذا كان كلمه خرجت نجب في هذه كلمه خبيث قطع ان يقطع لسانه لجهه هذه كلمه لو خرجت تصب البحر لوساته كلها ولكن نقول لهذا يعني ادب لسانك وما تعوش لكن كافر لا اللي يكون كافر هو اللي كيخصد دين الاسلام يسب الاسلام وديننا فهمتونا فهذيك اما اذا كان كلمه خرج وهو ما ادري وكلمه كتخرج عالم على لسان السقطه والسفله ما يدرون معناها وهي حقيقه خبيثه جدا جدا ولكن ينبغي ان نربي أن انفسنا ونربي اولادنا على الكلام الطيب ونسركوا هذا الكلام الخبيث اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واسالك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله